يا قوي اللهم قوي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم قوي يا قوي يا قوي يا قوي يا قوي يا قوي يا قوي يا قوي يا قوي اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء, الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيتين اللهم غفر اللهم غفر اللهم غفر اللهم سقي رحمة، لا سقي عذابا ولا هدما ولا غرق. برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إتنا كنا من الظالمين. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم إنا عبيدك. اللهم إنا عبيدك. اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا. اللهم لا تؤخذنا بما فعلوا السفاء منا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحص ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وخجاما نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن مع تحيات هاي كواليتي القاهرة هاتف رقم 7620298 فاكس 33375461 وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد سالح ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته